Bismillahirrahmanirrahim.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 نطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد المرصاد فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه